بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فأطيعوا الله ورسوله إن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 الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدهم الله إحدى الطائفتين أنها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 اِذْ تَسْتَضِيفُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ رُدَفِيدِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن مَا سُرّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُم اللي يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان واللي يربط على قلوبكم ويسبت به الأقدام.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 ذلكم فزوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن لله يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد بغضب من الله وما هو المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا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 ve in tâğudunâğud, ve lan tûniyân kum fiâtukum şeyâ, ve lan kâzûrât, ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلًّا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا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 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذَكُرُوا إِذْ أنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرض تخافون أي فتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخون emtik kum vetum ta تعلمون، enme emval kum ve öladı kum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 ve iz قال من عندك فأنت علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم وما كان الله فما كان الله معذبهم وهم يستوفرون وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن مَن كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ أَوْ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من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 غَلَّاهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ إِذًا تُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَرَكِبُوا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 İz yurikumuhum iziltaytum fi a'yunikum qalilan mayunqilukum fi a'yunihim liyaqdi amran kana maf'ula ve ila Allahi umur ya آمِنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Alaemu enna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 Allah-u Aleykümlü Şeytan Kadir. İzatım Bilgöd ve Dünyabahın Bilgöd ve El Qus ve وَلَوْ تَعَاهَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ دَيْنَةٍ وَيُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ دَيْنِهِ وَإِنَّ الله لسميع عليم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 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا مَا يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا فَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا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 كُ Bulletin انني ارى ما لا ترون انني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها ك على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم والذوق عذاب الحدق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 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ سيغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا ألف رعود وكل كانوا ظالمين إن شر الذواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن منهم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 İnnehum la yuğjizun ve aedu Allah ve adu ikum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 إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو أيدك بنصره وبالمؤمنين وَأَلَثَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ فُتِمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَلَثَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يا ايها النبي حذ بك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القطان يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلو ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكون منكم منكم مئة صابرة مئتين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 لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا ريم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء ينعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما ويأخذ منكم ويغفر لكم والله وفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا نَبِيلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا وَإِنَّ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا